إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير بسم الله الرحمن الرحيم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 وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا, ألا تتخذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني ألا تتقذوا من دوني وكيلا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتقذوا, ألا تتقذوا من دوني وكيلا ذُرِيةَ مَنْ فَمََّ مَعَنوح إِهُ كَ بدًا شَفُور ذُِّيةَ مَنْ وَقَضَنَ إِلَ بَنِي إصرائلَ فِيكِتابَابِلَ تُفْسِدٌَّ فِيأَررضِمَر وَتَْنِ وَلَ تَعَلٌُ وَلَ تَعٌَ النَّعلُوًَا وَقَضَنَ إِلَ بَنِي إصرائلَ فِيكِتَابِلَ تُفْسِدٌَّ فِيأَرضِمَ الرتَْنِ وَلَ تَعٌ وَلَ تَعٌَ النَّعلُوًَا وَقَضَنَا إِلَ بَنِي إ الصرائلَ فِيكِتابَابِلَ تُفْسِدٌَّ فِي الأرضمَ الرَّتَْنِ وَلَ تَعَلٌ وَلَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بِعَذَابِهِمْ إِلَّا تَذْكِرَةٌ وَرَحْمَةٌ ۗ فَمَا كَانَ لَهُمْ أَن يُؤْمِنُوا وَهُمْ يُكَذِّبُونَ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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَٰئِكَ مَا بِعَذَابِهِمْ إِلَّا تَخْوِفُهُمْ رَبُّهُمْ ۚ إِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَا وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا ثُمَّ رَدَدْنَا إِلَيْكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أكثر نفيرا.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 فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا, وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تكبيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها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 فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءَ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا وَلِيَدْخُلَ الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَيَّنَ لَهُم مَّا عَمِلُوا تَذْكِرَةً أَسَأَ رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا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 إنِه زَلقُرآانَ يَهْد للَّته أَقوَم وَيبَِّر الْ المُؤمننينَ الذيينَ يعملون وَبَشِّر المُؤمننينَ الَّينَ يعمللونَ الصَّالِحَاتِ أن لَم أَجرًا كَب إنِهَا زَلقُرآانَ يَهدلَّه أَقْوًَا وَُذَِّرُ الْ المُؤمننينَ الذيينَ يَعملون وَبَِّر الْ المُؤمنِنين الذيينَ يعملونَ الصَّالِحَاتِ أن لَ أَجرًْا كَب وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير وكان الانسان عجولا ويدعو الانسان بالشر دعاءه بالخير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 وَكُلَّ شَي فَصَّلَّ متَفْصِلَ وَجَعَ الليلَ وََّهَا رَآيتَين فَمَحَوْونَ آيََ الليْلِ وَجَعَلَّ آيَةَ النَّه لِمُ بِصِرَةَ للتَبتَغُ لِتَبتَغُ فَبلَِّر وَبِّكُم وَللتَلَمُ عَدَدَ السِنينَ وَْحِسَابِ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي يَدِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا اقرا كتابك كفا بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فانما يهتدي لنفسه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 من كان يريد العاجلة عجلنا له فِيهَا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا من كان يريد العاجلة عجلنا له فِيهَا ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلىها مذموما مدحورا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 فأولئك كان سعيهم مشكورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا كُلًا نُمِدُّهَا أُولَٰئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ﴿26﴾ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلَ نَعَمْ بَعْضَهُمْ على بعض وللآخره اكبر درجات واكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخره اكبر درجات واكبر تفضيلا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللakhirah akthar darajatin wa akbar tafdhila la tajal ma'a allahi ilahan akhar fa taq'ud madmuman makhdhula la tajal ma'a allahi ilahan akhar fa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 وَقفِض لَهُماَا جَنَا خَذُّ لِمِنَ الرُحْمَةِ وَقُر رَبِّ ررحَمهُ مَا كَنَا رََّانِي رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِن تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ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 وَآتِذَ الْقُر بَ حََّّهُ وَمِسكينَ وَبِنَ السَّبينِ وَلَا تُ بَذِر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 وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّكَ كَفُورًا وَإِنَّكَ تُعْرِضُ عَنْهُمْ بِغَضَبٍ رَّحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَّهُمْ فَقُل لَّهُمْ قولا وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ بِغَائِرَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا وَإِنْ تُعْرِضْ عَنْهُمْ بِغَائِرَةٍ مِنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُلْ لَهُمْ فَقُلْ لَهُمْ قولا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسقها كل البسط فتقعد ملوما محسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسقها كل البسط فتقعد ملوما محسورا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 إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية املاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقربوا كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقتلوا النفس الذي حرم الله إلا بالحق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 وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا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 كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما امحى اليك ربك من الحكمه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 أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون أَفَأَصْفَكُمْ رَبُّكُم بِالبَلينَ وَاتَّقَدَ مِنَ الْ الملائِكَةِ إ فَا إَِّكُمْ لََقُولونَ قَوْول عظِيمَا وَلاقدَد صَرغَفْنَا فيِي هذا القُرآن لَذكَّر وَمَا يَزيدُهُم إِللا نُفُور وَلا قدَ صَرغَفْنَ فيِي هذا القُرآنَذكَّر وَماَا يزيدهُ إِللاا نُفُور وَلا أَّ كانَان مَهُ آالِهَة كَمَا يَقولون إذَّ بتَغَو إذِ العْوش سَبِيلَ أَّ كانَان كَمَا يَقولونَ إِذَّ بتَغَو إذِ العوش سَبِيلَ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 تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيْهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا وَإذا قرَأتقُرآنَ جَعَناا بَينك وَدَين الَّينَ لا يُؤمنِنونَ بِالْآخَِةِ فِي جدَم مسُْور وَإذاَا قرَأت الْقُرآانَ جَعَلنا بَنَكَ وَدَنَ الَّينَ لا يُؤمنِنونَ بِالآخَِةِ فِي جاذم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 وََّ عَ أَدبَارِهِم نُفُورَ وَجَعَلل عَلَ قُلُ بِهِمْ أَكََِّةَ أَ يَطَّهُهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقرَ وَإِذاَا ذَكَر وَتَ رَبَّكَ فِيقُرآنِ وَحسْدَهُ وََّو وََّْ عَلَ أَدَبَارِهِم نُفُور وجعن لا على قلوبهم اكنة ان يثقهوا في اذانهم وقرا واذا ذكرت ربك في القران وحده وللو وللو على ادبارهم نفورا نَحْنُ أَعْلَموا بِماَا يَسْستَمعونَ بهِهِ إذ يَسْستَمعونَ إلَيْكَ وَإِذْهُم جوى إذْ يَقول الظالمونون إذ يَقول الظالمونَ إِن تَدَّمعونَ إِللاا رَجُلَم مسْفُور نَحْنُ أعْلَمُ بِمَا يْستَمعونَ بهِهِ إذْ يَْستَمعونَ إلَيكَ وَإِذهُم لجوَ إ يقول الظالمون إذ يَقول الظالمونَ إِن تَتَّمعونَ إِللاا رَجلَ مسْثُورار نَحْنُ عْدَمُ بِمَا يَسْتمعونَ بهِهِ إذ يَسَْمعون إلَيكَ وَإِذْم نلَجو إذْ يَقول الظالمون إذ يَقولُول الظالمونَ إِن تَدَّمعون إللاا رَجلَ مَسحُور أُظُركَي فَضَرَبُ لك الأأَمْثَلَ فَضَلُّ فَلَا يَْستطيععون سَبِيلَ انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا انظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا وَقَالُوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أئنا لمبعثون خَلْقًا جَدِيدًا وَقالوا أَإذَا كُ إضَ مَو ورفَةً أَإَِّ لَمَدَسُونَ خَلْقًَا جَددَا وَقالوا أَإِذَا كَُّا إضَ مَ وَررفَةً أَإَِّا لَمَدَعثُونَ خَلْقًَا جَددَا قُلْكُونُوا حِجَرَة أَ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 قُل لَّسَأَن يَكُونَ قَرِيبًا أَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ فَسَيَقُولُونَ مَن يُعِيدُنَا قُلِ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَسَيُنغِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَاهُ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 قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبفتم إلا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا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 إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا ربكم أعلم بكم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 وَرَبّكَ أَعلَمُ بِمَا في السَّمواتِ وَالْأَرض وَلَقدَد فَبّلنا بَعظَّ بينَ علىى دَعض وَآتَْنَا داودَ زَمُور وَرَبُّكَ أَْلََمُ بِمَا في السَّمواتِ وَالْأَرض وَلَقدَد فَّلنَا بَعظَّ بينَ علىى بَعضي وَآتَْن داَودَ زَمور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 أُلِدِع الذي نَزَعمتُم مِ دُِي فَلَا يَمكُونَ كَشفَُِّّ عَنكُم وَل تتحوِيلَك أُلِدِ الذي دُونِي فَلَا يَمكُونَ كَشفَ البُرِّعَنكُم وَل تتحوِيلَ لائك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذور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 وَإِنْ مِنْ قَرْيَةٍ إلا نَحْنُ مُهْلِكُوهَا قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَوْ مُعَذِّبُوهَا أَوْ مُعَذِّبُوهَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ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 وَمَا مَنَعَن أَنُّ الرُسِلَ بِالآياتِ إِللاا أَن كَذذَّبَ بِهَا الأأَوْوَلون وَآتَنا ثَمُدًاَّ قتَمُ غَصِرَةَ فَظَلَمُ بِهَا وَم نُ رسِنُ بالِالآياتاتِ إِللاا وَمَا مَنَ عَن أَنُّ الرُسِلَ بِالآياتاتِ إِللاا أَمْ كَذذَّبَ بِهَا الأوْوَلون وَتَيلَ ثَمودًاَّ قتَمُ غَصَِةً فَظَلَمُ بِهَا وَمَ نُ رسِنُ بِالآياتاتِ إِلاا وَم مَنَعَنَ أَنّ الرُسِلَ بِالآياتاتِ إِللاا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الأوْوَلون وَآتَينَا ثَمودًاَّ قَتَمُ بَصِِرَةً خَظَلَمُ بِهَا وَم نُ رُسِنُ بِالآياتاتِ إِلَّا تَقفَا وَإِذْقُلَّا لَكَ إِ رَبَّّكَ أَحافَ بِ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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس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 قَالَ أَرَأَيْتَكَ يَا ذَا الَّذِي كَرُمْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ لَأَحْتَنِكَنَّ لَذُرِّيَّتَهُ قَالَ أَرَأَيْتَكَ يَا ذَا الَّذِكَرَا امْتَعْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا قَالَ أَرَأَيْتَكَ يَا ذَا الَّذِكَرَا امْتَعْتَ عَلَيَّ لَئِن أَخَّرْتَنِي إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَأَحْتَنِكَنَّ لا أفتنك لذريته إلا قليلا قال اذهب فمن يتبعك منهم فإن جهنم لم جزاؤكم فإن جهنم ما جزاؤكم جزاء ممهورا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم لما جزاءكم فان جن لما جزاءكم جزاء موفور قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم لما جزاءكم فإن نجن مما جزاءكم جزاء مأخورا واستجد من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم وشاركهم في الاموال والاولاد وعيدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا واستفزذ من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيرك ورجلك وشاركهم, وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا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 وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا رَبُّكُمُ الَّذِي يُزْجِيكُمُ الْفُلْكَ فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا رَبُّكُمُ الَّذِي فِي الْبَحْرِ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ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 أَفَأَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَفَأَمِنْتُم أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تجدوا ثَُّ لا تَجد لكُمْ وَكلَاب أَفَأَمِهاتُمْ أَ يَقْسِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ أَوْ يُروسِل عَلَيْكُم حاصِبَ ثَُّ لا تَجدواثَُّ لا تَجد لكُمْ وَكلَاب أَمْأَمِن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 وَلا قَدْكَ وَمنذَنِي آدمَمَ وَحَمَل لهُ فِيبَلِّ وَالْبَحْرِ وَررزَقُناَاهُم مِنَ الطُباتاتِ وَصَبّناَاهُم وَصَبّلناهُمْ علىى كَكثيرٍ مَِّن خَلَقناَا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 فأولئك يقرؤون كتابهم وَلَا يظلمون فديلا ومن كَانَ في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا ومن مَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلَا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ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 ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا ولولا ان ثبتناك لقد كنت تركن اليهم شيئا قليلا إ لا أذَبناك بِفَ الحياتي وَبفَ المماتثُمََّ لا تج لكعَلين نَصيراب إِذ إذ ل أأَذَبُنَاكَ بِعفَ الحياتةِ وَضِعْفَ الْمَماتِثُم بَ لَا تَجُِ لككَ عَلَنَا نَصيرَاب وَإِنْ كَادُ لَا يَسْتَفِزُونكَ مِنَ الأرضِ ل مِنْهَا وَإِذَا لا يَْلبَثُونَ خِلَافَكَ إِللاا قَللَ وَإِن كَادُ لَا يَسْتَفِ الزُونَكَ مِنَ الأرضِلُِخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذَ الل يَلْلبَتُونَ خِلَافَكَ إِللاا قَللَ وَإِن كَادُ لَا يَسْتَفِ الزُونَكَ مِنْهَا وَإِذَا الل يَلْلبَثونَ خِلَافَكَ إِللاا قَللَ سُنَّتَنَا قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا سُنَّتَنَا قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا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 وقل رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي, وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل رب أدخل لي مدخل صدق وأخرجني وَجَعَلَ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا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 ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونآ بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوسا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 قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَى سَبِيلًا وَيَسْأَلُونَكَ عن الروح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 وَلَإِن شَِّا لَ نَزْهَبًاَّ بِالَّذِي أَوْ حَلَ إلَيْكَثَُّ ل تَجدُ لَك بِهِ عَلَنَ وَكلَ وَلإِن شَِّا لَ نَزْهَبًاَّ بِالَّذِي أَوْ حَلَ إلَيْكَثَُّ ل تَجدُ لَ بِهِ علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إلا رحمة من ربك إن فضله قل لئن اجتمعت الانسان والجن على ان ياتوا على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضه احصارا قل لئن اجتمعت الانسان والجن على ان ياتوا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 عَلَى أَيِّ مِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا للناس فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا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 فأما أكثر النَّاسِ إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لن لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُوعًا أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَعِنَبٍ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ فَتُفَجِّرَ الْأَنْهَارَ خِلَالَهَا تَجْرِيٰ أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ فَتُم من مِنَّخِيلُِ وَعينَ بِمْ فَتُفَجرِرَ الْ الْأَنْهَ فَتُفَجررَأَنْهَا رَخِلَ لَهَا تَفجِرَا أَوْ تَقُونَ لَكَ جََّةُم مِنَّخِيلُِ من وَعْنَ بِم فَتُفَجرِرَ الْأَنْهَ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 وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَى إلا, إِلَّا أَن قَالُوا أَبَعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَّنَزَّلْنَا تَنَزَّلَ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكُ الرَّسُولِ قُل لَّوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا, لنزلنا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ رِزْقًا وَمَا نَحْنُ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 إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ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 مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا وَمَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ومن يهدي الله فهو المهتد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 بأن لهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإننا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم بأن لهم كفروا بآياتنا وقالوا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 وَقَالُوا أَئِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ قَادِرٌ عَلَى أَن يُخْلِقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ قَادِرٌ عَلَى أَن يَقْضِيَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَّا رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفُورًا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 وكان الإنسان قتورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فَسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلِ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ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 قُل لَّقَدْ عَنِ امْتَمَأَ نَزَّلَهَا أُولَٰئِكَ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي وَإِنِّي لَأظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ قَالَ لَقَدْ عَنِتْ مَن تَمَّ أَنزَلَهَا أُولَئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي وَإِنِّي لَأظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا قَالَ لَقَدْ عَنِتْ مَن تَمَّ أَنزَلَهَا السماوات والارض بصيره وانني واني, وإني لا اظنك يا فرعون مذمورا فاراد ان يستفزه من الارض فاغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهن من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا فأراد أن يستفزهن من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعدين بني اسرا الى سكن الارض فاذا جاء وعد الاخره جينا بكم لفيفا وقل من بعدي لبني اسرا الى سكن الارض فاذا جاء وعد الاخره جينا بكم لفيفا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 وبالحق انزل الله وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وبالحق انزل الله وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا وَقُرآنَ فَرَقُناهُ لِتَقرَأهُ عَلًَا ل سِعَلَى مُكفِ وَنَزَّلَّ وَنَزَّلَّ تَنزل وَقُرآنَ فَرَقُناَاهُ لِتَقرَأهُ عًَا ل سِعَلَى مُكفِ وَنَزَّلل وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكف ونزلناه, ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يقرون للأذقان سجدا قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يقرون للأذقان سجدا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 وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا قُلْ إِنَّ اللَّهَ أَوْدَعَهُ اَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى وَلَا تُجَارِ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَبِتَغَيُّبِكَ سَبِيلًا قُلِ ٱللَّهُ أَوْدَعَهُ أَحْمَانَ أَيًّا مَا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجار بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ ذلك سبيلا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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينظر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين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 وَيم ال لذِرَ بَأسن شَديديدَ مَِّدٌهُ يُبَشِّرَ المُؤمنين وَيُبَشِّرَ المُؤمِنين الذيينَ يَععملَونَ الصَّالِحَاتِ أَدَ لَهُ أَجرًْا حَسنَا مَا فِيهِ أَبدَا مَا فِيهِ أَبدَا مَا فِيهِ أَبداَا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ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 فلعل كباقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا فلعل كباقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا أَمْ فَسِبْتَ أن أصحاب الكهف كانوا من آياتنا عجبا أم فسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا, كانوا من آياتنا عجبا أم فسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا, كانوا من آياتنا عجبا إذ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا فَقالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا, وهيئ لنا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا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 وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا صَدْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا صَدْرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا ثم ادعسناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا ثم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 إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى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 فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا هَٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِسُلْطَانٍ بَيِّنٍ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا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 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وترى الشمس اذا طلعت تزاور عن كهفيم ذات اليمين واذا غربت تقرضهم واذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوه من ذلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنكَ فِي مَذَاقٍ لِّلْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ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 وََحْسَبُم أَقاافَ وَهُمْ ربُودَ وَنُقَّبُم ذاتَ المين وَذاتَ الشّمال وَكَلْلبُهُم بَاسِطُم بِرَعَيْهِ بالِالوصيددَ لَ الطَّلَعْتَ عَلَيهِم لََّيتَ مِنْهُم ف رَارَو وَلَ مُلِتَ وَحسَبُم أَقاظَو وَهُم رقود وَنُقَلِّبُم ذاتَ اليَمين وَذا تَ الشمال وَكَللبُهم بَاسِطُون بِرَعَيْهِ بالِالوصدَ لَ ي الطَّلَعتَ عَلَيهِمْ لََّيتَ مِنْهُم ف رَارَو وَلَ وَحسَبُم أَقاظَ وَهُمْ رغُودَ وَنُقَِّبُم ذةَ اليمين وَذاتَ الشّمال وَكَلْلبُهُم بَاسِطُم بِرَعَيْهِ بالِالوصدَ لَ ي الطَّلَعتَ عَلَيهِم لََّيتَ مِنْهُم ف رَارَ وَلَ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 فَدَعَاثُ احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف واللي ادل الطف ولا يشعرن بكم احدا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 فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينه فلينظر فلينظر ايها ازكى طعاما فلياتكم برزق منه وليتلطف واللي يتلطف ولا يشعرن بكم احدا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربهم أعلم بما لبثتم فبعثوا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 انهم ان يظهروا عليكم يردوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا ولن تفلحوا اذا ابدا انهم ان يظهروا عليكم يردوكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا كَذَلِكَ أَعثَرناَا عَلَيْهِمْ لِعلَمُ أَنَّ وَعددَ اللَّهِ حَقُّ وَأَن السَّاعتَ لَا رَيبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعتَ لَا رَيبَ فِيهَا إِذِيَتَنَازَعونَ بَيْنَهُمْ أَمرَهُمْ فَقَاُ بِنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانَ الرَبُّهُمْ أَلَمُ بِهِم قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا وَكَذَلِكَ أَخْذُرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا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 كَذَلِكَ أَعثَرناَا عَلَيْهِمْ لِعلَمُ أَنَّ وَعددَى اللَّهِ حَبُّ وَأَن السَّاعتَ لَا رَيبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعةَ لَا رَيبَ فِيهَا إِذِيَتَنَزَعونَ بَيْنَهُمْ أَمرَهُمْ فَقَاُ بِنوا عَلَيْهِم بُنْيَانَغ رَبُّهُم أَلَمُ بِهِم قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا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 فلا تمار فيهم الا براا ظاهرا ولا تستفت فيهم ولا تستفت فيهم منهم احدا سيقولون ثلاثه رابعهم كلبهم ويقولون ويقولون خمسه سادسهم كلبهم رجما بالغيب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 ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا الا ان يشاء الله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 ولبثوا في, ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمعه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 بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن إن الذينَ آمَنوا عَامِر الصَّالِحَاتِ إَِّ لا, لا نُظيع أَجرَ منَن أَحْسَنَ عمل إِ من الذين آمنوا وعمروا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها, يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون وَيَللبَسُونَ فِيابًا خُدّرًا مِنْ سُدُسِ وَإِسْتَبَِقِم مُتَّكِين مُتَّكينَ فِيهَا على الأرَائِك نِعمَ الثَّوابُ وَحَسُنَة المُرتَفَقَا أُلائِكَ لَهُمْ جَنّ لا تعدن تجري من تحتهم الانهار يحلون فيها يحلون فيها من اساور من ذهب ويلبسون ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها يُحَلُّونَ فيها من أَساورٍ من ذهبٍ ويلبسون ويلبسون ثيابًا خضرًا من سندسٍ وإستبرقٍ متكئين متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقون وَضرِبِلَهُم مسَلَ الرَجُ لَْ جَعََّ لأَحَِهِمَا جََّتَْينِ مِنْ أَعْنَابِم وَحَسَفْنهُمَا وَحَسَفْنهُماَا بَخْلُِ وَجَعََّ بَْلَهُ مَا وَضَرَبَ لَهُم مَثَلَ رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَا حَوْلَهُمَا وَحَصَفْنَا حَوَالَيْهِمَا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زرعا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 وَفَجرناَااخِلَ لَ مَ نَهَرَا كِْلتَجََّنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنهُ شَيْئ وَفَجررُناَا خِلََا لَهُ مَ نَهَرَا كِْلتَجَََّنِ آتَتْ أُكُهَا وَلَمْ تَظْلِم مِنْهُ شَيْئ وَفَجررناَااخِلَ لَ مَ وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك ما لن واعز نفر وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره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 ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال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 وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ لَخَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَى رَبِّي لَأَجِدَنَّ لا اجدا خيرا منها منقلبا وما اظن الساعه قائمه ولا ان رودت الى ربي لا اجدا لا خيرا منها منقلبا قال لهم صاحبه وهو يحاورهم اكفرت بالذي خلقك من تراب اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم بسواك رجلا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 وقال له صاحبه وهو يحاوره اكفرت بالذي خلقك من تراب اكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفه ثم بسواك رجلا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا لَكِنَّهُ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا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 فَعسَارُّأَ يُؤْتِييَنِ خيرٌ مِنْ جَدَتِكَ وَيُرسلَ عَلَيْهَا وَيُسلَ عَلَهَا حُصْبًَا مِنْ السَّمِ فَ تُصِحَ صَعيدًا زلقا فسَ رُّأَ يُؤتِييَ لِ خيرٌ مِن جَدتِكَ وَيُرسِ عَلَهَا وَيُرسِلَ عَلَْهَا حُصْبًَا مِنَ السَّمائِ فَةُصْحَ صَعيدًا زَلَق فَعسَارُّأَ يُؤْتِييَ لِ خيرٌ مِنْ جندتك لاتك و يرسل عليها ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا او يصمح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا او يصمح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا أو يصبح ماءها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها عَلَى مَاءٍ فَقَفِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاءٍ فَقَفِيهَا عَلَى مَاءٍ فَقَ فِيها وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَاءٍ فَقَ فِيها عَلَى مَاءٍ فَقَ فِيها وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَقُولُ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا ولم تكن له فئة ينصرونه من, ينصر من دون الله وما كان منتصرا هناك الولاية لله الحق ولم تكن له فئة ينصرونه من هو خير ثوابا وخير عقبا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا هناك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا وَالضّرِ بِلَمَّ فَلَ الحياتةِ الدُّنْياكَمَا إ أَن زَلَّهُ مِنَ السَّمِ فَخْتَ لَ طَمِن لَبَاتُ الأأَضِ فَأَصَبحَ عاشمَا فَأَصْحَاشمَا تَذرور الراح وَوكَانَ اللهَّهُ عَلَ كُلِّ شَيئ مُقتَدِرا وَضرِ بِلَهمَّ فَلَ الحيةِ الدُّنْياكَمَا إْ أَن زَلَّهُ مِنَ السَّماءِ فَختَ طَمِن لَباتُ الْ الأرضِ فَأَصَْاشمَا فَأَصَحاشمَا تَذْرُم الراح وَكَانَ اللهَّهُ عَلَ كُِّ شَيءم مُقتَدِراَا وَضرِ بِلَهُمَّ فَلَ الحيةِ الدُّنْياكَمَا إِْ أَن زَلَّهُ مِنَ السَّماءِ فَختَلَ طَمين بَُ الأررضِ فَأَصَْبح عاشمَا فَأَصَحَاشمَا تَذْرُوه الراح وَوكَانَ اللهَّهُ عَلَكُِّ شَيْئءم مُ المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا خير عند ربك ثوابا وخير املا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 ولا يظلم ربك احدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة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 وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ وَيَقُولُونَ يا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً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 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته من دوني وهم لَكُمْ من بئس للظالمين بدلا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه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 ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذون المضلين عددا ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذ المضلين اعبدا ما اشهدتم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم ولا خلق انفسهم وما كنتم تتخذ المضلين اعبدا وَيَوْمَ يَقولُول نَادُ شُرَكَ إََِّذينَ زَعَمتُم فَدَعَهُم فَلَمْ يَسْتَجبوا لَهُم فَلَم يَسْتَجبُوا لَهُم وَجَعََّا فَينَهُم مَوْ بِقاط وَيَوْمَ يَقولُول نَادُوا شُرَركَ إََِّينَ زَعَمْتُم فَدَعَهُم فَلَمْ يَسْتَجبوا لَهُم فَلَمْ يَسْتَجبوا لَهُم وَجَعَلَّا فَنَهُم مَّ بِقَاط وَيَوْمَ يَقُول نَادُ شُرَكَائِيََّينَ زَعَمتُم فَدَعَهُم فَلَم يَسْتَجبُ لَهُم فَلَمْ يَسْتَجيبوا لَم وَجَعََّا فَينَهُم مَوْ رَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا نَصْرًا وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النار فظنوا انهم مواقعوها فظنوا انهم مواقعوها ولم يجدوا عنها نصرا ورى المجرمون النار فظنوا انهم مواقعوها فَوَنُّوا انَّهُمْ مُواقِعُهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا نَصْرًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيهِ هَذَا الْقُرْآنَ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا ولقد صر وفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا ولقد صر وفنا في هذا القران للناس من كل مثل وكان الانسان اكثر شيء جدلا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 إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ أَمْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ قَبْلَ ذَلِكَ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي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 وَاتَّخَذُوا آياتاتِ وَمَا أُمذِرُوه زُوى وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّن ذُككِ رَ بِآيَافِ رَبّ فَأَرَض عَنْهَا وَنَسِيَمَا قَلدَّمَة يَدَا إَِّ جَعَلنَّ عَ قُلُوا بِهِمْ أَكِدَةً أَ يَفْقَضُهُ وَفِي آذَالِهِم وَقراق وَإِن تَدْعهُم إلَ الهُدَ فَلَ يَهتَدُ إذًا أَبَدَا وَمَنْ أَظْلَمُ مَِّا ذُككِ رَ بِآياتاتِ رَبِّه فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِييَمَا قَلدَّمَة يَدَا إَِّ جَعَلن عَى قُلُ بِهِمْ أَكِدَةً أَ يَفقَهُهُ وَفِي آذَالِهِمْ وَقُرَاق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 بَل لَّهُم مَّوْعِدٌ لَّن يَجِدُوا مِن دُونِهِ مَوْئِلا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا, وجعلنا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا وَتِلْكَ الْقُرَى أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا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 وَإذ قان مسَالفَتَهُلَأَذِرَّحم حتىَأَذِل غَ مجَعَ البَحِ رَيينِ أَ أمْضِيحُكُباَا وَإِذْقالَا موسَالفَةَهُ لأَذِ وَإذْ قلَ مسَالِفَتَهُ ل أَبِرَحُ حتىَد أَ بِلُ غَمَجمَعَ الْ البَحرَيينِ أَوْ أَمْضِيَحُ خبَا فَلََّا بَلَغ مَجمَ بَيْنِهِ مَا نَسياح تَهُماَا فَاتَّخَذدَ سَمِيلَهُ فِيبَحرِ فَلََّا بَلَغَ مَجمَعَ بَيْنِهِ مَا ل ساقْنُ تَهُمَا فَاتَّخَدَ سَمِيلَهُ فِي البَحرِ صَربَ فَلََّا جَوزَا قَالَ لِفَدَهُ آدِنَ غدَا أَنا لَ قَدِلَ قينناَا مِنْ سَفَرنَ آذانَ صَباب فَلَمَّا جَوزَا قَالَ لِفَدَهُ آدَِ غدَ أَنا لَ قَدلَ قنَ فَلََّا جَوزَا قَالَ لِفَدَهُ آدِنَ غَدَ أَناَا لَ قَدِلَ قينَ مِنْ سَفَرنَ آذانَ صَبَاب قَالَ أَرَأَيتَائِذْ أَوإن إِلَ الصَّحرَةِ فَإِنّ فَإِن نَسيتُ الحوتَ وَمَا أنسانيه إلا الشيطان أَنْ سَانِيهُ إِلَّ الشَّيقانُ أننْ أَكُرَ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي البَحرِ عجَبَا قَالَ أَرَأأَيتَ إِذْ أَوإنَا إلَ الصَّخرَةِ فَإِنّي. فإِنِّي نَسِيتُ الحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوْيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي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 قال ذلك كما كنا نبغي فارتد على اثاري ما قصصا سَوجددَ عَبِدًا مِن عبَادِنَ آتَينَهُ رَحْمَةً مِنْ عدِنَ وَعَمنَا وَعَمنَامُ مَِّد عمَاء فَوجدَدَ عَبِدًا مِنْ ععبَادِن آتَينَهُ رَحْمَةً مِنْ عدِنَا وَعَمنَا وعلمناه من لدنا علما فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه, وعلمناه من لدنا علما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 قُلْ إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرًا وكيف تصبر على ما لم تحق به خبرًا وكيف تصبر على ما قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال ستجدني ان شاء الله صابرا ولا اعصي قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسأل لي عن شيء حتى, حتى أحدث لك منه ذكرا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 قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل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 وَلَ أأَقَتَتَ نَفْْس زَكِيَةً بِغَيْرِ نَفْسَِّ قَدجِتَّ شَيئًا نُكر فَطَلَ قاحَت إِذَا لَ قِيَغُلَ مَ فَقَدَ ولا أ قلت نفسس ذاكيية بغير ننفسسلا قج ت شيء نكرااء